عنوان هذا اللقاء أقسام التوحيد أن التوحيد أساس أمان الأمة كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والكلام عن أقسام التوحيد الذي هو عنوان هذا اللقاء ينتظم نقاطا عديدة نرجو الله تبارك وتعالى أن يسر لنا في لقائنا هذا حسن بيانها والاتيان على مهمات جوانبها. وان يكون ما نقوله ونسمعه علما نافعا مقربا إلى الله تبارك وتعالى حجة لنا لا حجة علينا وأول ما نبدأ به في حديثنا هذا بمقدمة مختصرة عن أهمية التوحيد الذي نحن بصدد الكلام على اقسامه فالتوحيد معاشر الاخوه الكرام هو أهم المهمات وأعظم الغايات وأجل المطالب على الإطلاق فهو الغايه التي خلق الله الخلق لاجلها وأوجدهم لتحقيقها فإنه تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ذلة أو ليستغني بهم من فقر حاشاه وتقدس وتنزه تبارك وتعالى عن ذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله جل وعلا غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعباداتهم وقد خلقهم جل وعلا ليوحدوه وليقوموا بطاعته ويعبدوه وليخلصوا الدين له تبارك وتعالى وكل ذلك لا ينفعه هو سبحانه فهو الغني الحميد لا ينفعه طاعه من اطاع ولا يضره معصيه من عصى لا ينفعه سبحانه وتعالى توحيد من وحد كما لا يضره جل وعلا كفر من كفر وشرك من أشرك والقائل القائل عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وقال ومن كفر فعليه كفره فكفر الكافر مضرته عليه وإيمان المؤمن وتوحيده وطاعته لله جل وعلا نفعه له أما الله جل وعلا فهو غني عن عباده وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن كل ما يتقربون إليه به والتوحيد هو الغاية التي بعث الرسل للدعوة إليها هو الذي رتب الله عز وجل على قيام العباد به وفعلهم, وفعلهم له وقيامهم بتحقيقه سعادتهم في الدنيا والآخرة فالسعادة في الدنيا والآخرة منوطه بالقيام بالتوحيد وتحقيقه قد مر معنا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك هذا معنى الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة جزاء توحيدهم ولقاء إيمانهم بربهم تبارك وتعالى والتوحيد يترتب عليه من الآثار الحميدة والنتائج السعيدة والفوائد المثمرة في الدنيا والآخرة ما لا حصر له ولا عد ولهذا كان أجل النعم وأرفعها على الاطلاق. فليس في النعم نعمة أشرف وأعظم وأنبل من التوحيد ولهذا سورة النحل ويسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها تبارك وتعالى من نعمه وآلائه على عباده بدأها سبحانه وتعالى بنعمة التوحيد بذكر نعمة التوحيد اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ثم استمر في السورة ذكر النعم وعدوا الآلاء وفيها قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إلا أن اعظم النعم واجلها هي النعمه التي صدرت بها هذه السوره وهي اول القران ومفتتحه وهي خاتمه القران فالقران افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد بل إن القرآن كله في التوحيد كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال القرآن كله في تقرير التوحيد لأن القرآن إما خبر عن الله وربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته وهذا التوحيد العلمي أو أمر بإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وامتثال أوامره وهذا التوحيد العملي وإما بيان لما أعده الله تبارك وتعالى لمن أخلص الدين لله وقام بطاعة الله وهذا جزاء, جزاء أهل التوحيد وثوابهم وإما خبر عن ما أعده الله تبارك وتعالى من العقوبات العاجلة والآجلة لمن عصوا الله وأشركوا معه غيره وكفروا به سبحانه وهذا عقاب من ترك التوحيد أو ذكر للجنة والنار وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب وهذا فيه ثواب من حقق التوحيد وعقاب من خالف التوحيد فالقرآن كله من أوله إلى آخره في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه والتحذير من ضده ونقيضه ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر وأن يكون في أول, في أول أولوياتنا وفي مقدمة مهماتنا ولما كان الرسل يبعثون في الدعوة إلى أقوامهم كان أول شيء يسمعه الأقوام منهم دعوة إلى توحيد الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكل نبي بعثه الله يفتتح دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله فالتوحيد أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه وهو اساس السعادة والسر الفلاح في الدنيا والآخرة نأتي بعد هذا إلى النقطة الثانية في موضوعنا وهي أقسام التوحيد أو أركان التوحيد أو أنواع التوحيد فإن التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينقسم إلى أقسام ثلاثة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأركان أو الأقسام أو الأنواع الثلاثة للتوحيد هي في الحقيقة اركان للإيمان بالله عز وجل الذي هو أصل أصول الإيمان وأنتم تعلمون معاشر الإخوة الكرام أن الإيمان له أصول ستة أعظمها وأجلها الإيمان بالله وبقية أصول الإيمان هي تبع لهذا الأصل كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله هذا أصل أصول الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه كلها تبع لهذا الأصل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فالإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته والإيمان بوحدانية الله في أولوهيته فهذه الثلاثة تسمى أركان الإيمان بالله وتسمى أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد فالتوحيد ينقسم إلى أنواع ثلاثة أو أقسام ثلاثة توحيد لله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وتوحيد له جل وعلا في أولوئيته. فمن لم يؤمن بهذه الاقسام الثلاثة للتوحيد، لا يكون موحدا، ولا يكون أيضا مؤمنا بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله إنما يقوم. ويتأسس ويبنى على هذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته بل إن دين الإسلام إنما سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والالوهيه والاسماء والصفات والقسم الاول من هذه الاقسام الثلاثة توحيد الربوبية والاعتقاد الجازم والايمان التام بان الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون هذا الخلق لا خالق سواه ولا رب الا ولا محي ولا مميت الا ولا متصرف في هذا الكون الا الله جل وعلا قل من رب السماوات والارض قل الله قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين وقال جل وعلا ذلكم الله ربكم والآيات في هذا المعنى وفي بيان هذا النوع من التوحيد كثيرة جدا وكل آية في القرآن فيها ذكر الخلق والإحياء والإيماتة والتصرف في هذا الكون والإنعام والتدبير والقضاء والقدر وما الى ذلك كلها من الايمان بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبيه قال الله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون خلق أوجد أنعم احيا تصرف كل ذلك من معاني الربوبيه والإيمان به هو من الإيمان بربوبيه الله سبحانه وتعالى وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون ولا يجحدونه ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فهم كانوا يقرون بربوبية الله يقرون بأنه رب السماء ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء ومليكه يقرون بذلك ويعترفون والإقرار بهذا التوحيد جبلي وأمر فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه ولهذا في الغالب الأعم لا ينكر هذا التوحيد إلا جاحد معاند حتى فرعون الذي قال وما رب العالمين وقال ما علمت لكم من إله غيري هو نفسه في قرارة نفسه يقر بأن رب العالمين هو الله ويقر بأنه مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى يقر في قراره نفسه بذلك كما في قوله جل وعلا قال أي موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت يعني في قراره نفسك وفي كامل فؤادك أن الذي أنزل هذه الآيات رب السماوات والأرض بصائر للناس أنت تعرف ذلك جيدا إذا ما نوع هذا الجحد الذي كان من فرعون قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الإقرار بهذا التوحيد توحيد الربوبية والإيمان بأن الله عز وجل وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف لا يكفي في النجات ولا يكفي في حصول التوحيد لأنه كما سبق معنا لا يكون المرء موحدا إلا إذا ماذا وحد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. أما من وحد الله في الربوبية ولم يوحدوا في الألوهية لا يكون بذلك مؤمنا ولا يكون موحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون. وينبغي أن نفهم هذه الآية. وأن نطالع ما قاله أئمة السلف في تفسيرها وبيان معناها من أمثال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومقاتل وغيره وغيرهم من أئمة السلف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ما معنى الآية؟ قال السلف في بيان معناها وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا في هذا الكون إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة هذا هو معنى الآية وما يؤمن بأكثر بالله أي ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة وهذا حال المشركين هذا حال كفار قريش يؤمنون بأن الذي خلقهم الله وأن الذي رزقهم الله ويقرون أن الأصنام التي يدعونها والأوثان التي يعبدونها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا احياء ولا إيماتا كل ذلك يقرون به ويقرون بأن ذلك كله لله وفي الوقت نفسه يشركون معه غيره في العبادة وإذا قيل لهم لما تعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع وليس بيده حول ولا قوة وتدعون عبادة الله عز وجل الواحد القهار ماذا يقولون يقولون نحن نعلم أن هذه الاصنام شأنها كذلك لا تنفع ولا تعطي ولا تمنع كل ذلك نعلمه إذا لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فهم جعلوا هذه الاصنام والصائطة بزعمهم بينهم وبين الله تقربهم إلى الله جل وعلا وتدنيهم منه، فجعلوا الوسيلة التي تقربهم من الله فعل أعظم فعل أعظم شيء يبعد منه وهو الشرك بالله. فجعلوا الواسطة أو الوسيله التي تدنيهم من الله وتقربهم منه شركهم به سبحانه وتعالى واتخاذ الأندات والوسائط والشركاء إذا النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق كلها النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن نؤمن إيمانا جازما وأن نقر إقرارا تاما بالأسماء والصفات أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمه الواردة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله والسلام عليه وكلنا يعلم كثرة الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة بل لا تكاد تقرأ آية في القرآن إلا وتجدها في الغالب مختومة بماذا بأسماء أو صفات لله سبحانه وتعالى والقرآن فيه ذكر لاسماء الله وصفاته في مواضع كثيرة منهم قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى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 وآية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن اشتملت على خمسة أسماء حسنى لله وما يزيد على عشرين صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولهذا كانت هذه اعظم آية في القرآن وسوره الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرحمن ولعنه قد مر عليكم قصة الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه فكان يأم بمن معه ويقرأ في كل ركعة من كل صلاة بعد الفاتحة بقوله الله أحد وكان ذلك أشكل على من معه من الصحابة في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة بقوله الله أحد فأشكل ذلك على من معه وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له خبره فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء فعل ذلك فذهبوا إليه وسالوه فقال لهم لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن هذا هو السبب لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة وهذا فيها فائدة عظيمة أن حبك للأسماء والصفات وعنايتك بها واهتمامك بدراستها وفهمها باب عظيم لدخول الجنة وكثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من احصاها دخل الجنه وتامل قوله عليه الصلاه والسلام من احصاها وينبغي ان يفهم هذا هذا هذا اللفظ على وجه صحيح من احصاها بعض عوام المسلمين قد يحمل في في في جيبه ورقه فيها تسعة وتسعين أثما وربما قد يكون بعضها في ثبوته في اسماء الله نظر ثم يخرجها من جيبه فيقرأها في ورده في الصباح والمساء ويظن أن ذلك هو الإحصاء المطلوب في قوله من أحصها دخل الجنه ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بالإحصاء وقد قال العلماء المراد بالإحصاء في الحديث تحقيق ثلاثة مراته ليكون بذلك العبد محصيا له على الوجه المطلوب الأول أن يحفظها والثاني أن يفهم معناها والثالث أن يقوم بالعبودية المختصة بها فمثلا تحفظ من اسماء الله السميع وتفهم معناه معناه ثبوت السمع صفة لله جل وعلا على الوجه لا يكِب جلاله وكماله وأنه سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات يسمع جميع الأصوات على تفنن على تفنن الحاجات أو على أنواع الحاجات واختلاف اللغات بل لو قام العباد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وكلهم وفي لحظة واحدة سالوا الله كل بلغته وكل يذكر حاجته لسمعهم سبحانه وتعالى دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك, تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات أن يسمع الأصوات كلها فأنت إذا آمنت باسمه السميع آمن بصفة السمع وإذا آمنت بصفة السمع وهو المعنى الذي دل عليه هذا الإسم أعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى ذلك ومقتضى ذلك أن لا يسمع, ألا يسمع منك ربك إلا ما يصرك أن يسمعه منك من القول السديد والكلام المفيد وذكره تبارك وتعالى والكلام بالأمور النافعة أرأيتم من يتكلم من الناس بالكلام البذيء أو القول الساقط أو الفحش أو غير ذلك إن كان مسلما أكان في لحظته تلك يستحضر سمع الله له واطلاعه عليه ورؤيته له وعلمه به فإذا بد في إيماننا بأسماء الله الحسنى أن نحقق العبودية التي تقصدها. ولهذا قال العلماء الإيمان بأسماء الله الحسنى له أركان ثلاثة وهي الإيمان بالإسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم والإيمان بالحكم والقيام بالعبودية التي يقتضيها الاسم من التدلل والخضوع والانكسار وكل اسم من أسماء الله الحسنى له عبوديه يقتضيها ذلك الاسم وهي من موجبات الايمان به فتوحيد الاسماء والصفات هو الايمان باسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعلماء يقولون نصحا للعباد وبيانا لهم يقولون ينبغي على كل مؤمن آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر من أمور اربعه وقع فيها أهل الضلال وانزلق فيها أهل الباطل وإذا وقع فيها العبد اخرجته عن الإيمان الحق بأسماء الله وصفاته وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل ولهذا ترون في عامة كتب السلف في بيان في بيانهم للتوحيد يقولون نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف أي من غير صرف للألفاظ أو المعاني عن حقيقتها لان من عدل بها عن مرادها ومقصودها فقد الحد وحرف والتحريف ذمه الله وجعله من خصال اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعها فيحذر العبد من تحريف كلام الله عز وجل ولا سيما في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ومن التحريف في أسماء الله وصفاته أن يعطى الاسم منها أو الصفة معنى اسم آخر أو صفة أخرى سواء كانت تلك الصفة التي جعلوها معنى لهذا الاسم أو لهذه الصفة ثابتة أو غير ثابتة مثل ما يقول بعض المحرفه الرحمن على العرش استوى أي استولى هذا تحريف لكلام الله ومثل ما يقول بعض المحرفة وجاء ربك يقولون وجاء أمر ربك أو جاء ملك ربك هذا تحريف لكلام الله ومثل ما يقول بعض المحرفه قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أي رحمته أو أمره أو ملاكه هذا تحريف لكلام الله لأن وتحريف لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا قال الله جاء ربك ماذا نقول نحن ماذا نقول نقول كما قال الله جاء ربك وقال قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا ماذا نقول نحن نقول كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا لا نحرف ولا نبدل ولا نغير وإنما نثبت الصفات كما جاءت ونؤمن بها كما وردت وهذه قاعدة اهل السنة في الباب يقولون أمروها كما جاءت وأثبتوها كما وردت أي بدون تحريف وبدون تغيير وبدون تبديل فإذا هذا المحذور الأول المحذور الثاني الذي ينبغي أن نحذر من في هذا الباب التعطيل والتعطيل هو النفي نفي أسماء الله وصفاته أو نفي بعضها أو جزء منها هذا كله حرام وباطل وضلال فالمسلم لا يعطل شيئا أثبته الله ولا ينفي شيئا أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فهو حق على حقيقته نؤمن به كما جاء ونثبته كما ورد ولا ننفي شيئا من ذلك ولا نعط والمحذور الثالث التمثيل فنحن إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات نحذر غاية الحذر من أن نمثل شيئا منها بصفات المخلوقين ونعوتهم ولهذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وقال تعالى هل تعلم له سميا والآيات في هذا المعنى كثيرة والممثل هو الذي يقول يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا وصفاته كصفاتنا تعالى الله عن ذلك وتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين كفر بالله ناقل من ملة الإسلام لا يكون مؤمن بالله من يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه بل قال السلف رحمهم الله الممثل يعبد صنما وقالوا أيضا والمعطل يعبد عدما ولا يكون المسلم موحدا إلا بالإثبات بدون تمثيل وبالتنزيه بدون تعطيل وهذا ما سنبينه بعد قليل وهو الأصل الذي يقوم عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب المحذور الرابع التكييف عندما نثبت الأسماء والصفات نحذر غاية الحذر من أن نكيف ما معنى نكيف أي نحاول في أذهاننا وعقولنا أن نعرف كيفية هذه الصفات والتكييف باطل وينبغي على كل مسلم أن يقطع من قلبه الطمع في معرفة كيفية الله كيفيه الصفات الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الابصار ويدرك يدرك فالتكيف باطل ولا سبيل إليه بل ان الواحد منا عاجز عن إدراك كيفية النخلوقات فكيف الأمر بخالقها؟ أحد السلف هو عبد الرحمن بن مهدي لقي مرة غلاما خاض في التكييف وبدأ يتكلم في كيفيات صفات الله بعقله القاصر وفكره الضعيف فقال عبد الرحمن بن مهدي دعنا من الكلام في كيفية صفات الله ولننظر في كيفية صفات المخلوقات فإن استطعنا أن نعرف كيفيتها وتمكنا من ذلك انتقلنا للكلام في كيفية صفات خالقها وان عجزنا عن ادراك كيفية صفات المخلوقات او كثير منها فنحن عن معرفة كيفية صفات خالقها من باب اولى قال القلام نفعل ذلك فقال عبد الرحمن بن مهدي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل في صورته الحقيقية وقد سد الأفق وله 600 جناح أخبرني عن أماكن هذه الأجنحة كل جناح من هذه الأجنحة أخبرني عن مكانه فأخذ يفكر يتأمل يحاول أن يعرف الكيفيه 600 جناح فمستطع أن يتكلم قال له انا اهون عليك الأمر أنا أهون عليك الأمر قال الله تعالى في القرآن جاعل الملائكة أولي مثنى وثلاثة ورباح من الملائكة من أجنحته ثلاثة جناحان عن اليمين وعن الشمال الثالث أين هو وكيف يطير به أخبرني قال الغلام لا ادري وأشهدك انني تائب إلى الله عز وجل من التكيف الذي كنت اخوض فيه العبد عاجز عاجز تمام العجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات الروح التي بين جنبتي كل واحد منا لها صفات كثيرة تتحرك وتصعد وتقبر وتنتشر في البدن لها صفات كثيرة جاء بيانها في القرآن وفي السنة ما كيفيتها وهي بين جنبتي كل واحد منا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا, إلا قليلا إذن هذه الأمور الأربعة التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل نحذر منها ونبتعد عنها ونثبت اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى كما جاءت مع البعد عن هذه الآفات والحذر من الوقوع في هذه المحاذير التي بينها أهل العلم وحذروا منها. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين إثبات للأسماء والصفات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله سبحانه وتعالى ففي هذه الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها إثبات بلا تمثيل وفيها أيضا تنزيه بلا تعطيل التنزيه في قوله ليس كمثله شيء والإثبات في قوله هو السمع البسيط وهذا نهج أهل السنة في هذا البال يثبتون بلا تمثيل وينزهون الرب تبارك وتعالى عن النقائص بلا, بلا تعطيل القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الألوهية وهو معنى لا إله إلا الله توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وأهله كما قال الله تبارك وتعالى وما امروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص كما قال جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وكما قال جل وعلا ورقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون والايات في هذا المعنى كثيره توحيد الالوهيه هو اخلاص الدين له وافراده تبارك وتعالى بالعباده فلا نعبد إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نندور إلا لله، ولا نطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله. كما أنه تبارك وتعالى تفرد وحده بخلقنا ورزقنا وتدبير أمورنا، نفرده نح نفرده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. قال عز وجل وأنا ربكم فاعبدون أي كما انه وحده سبحانه وتعالى ربكم المتفرد بالربوبية فاعبدوه وحده كما أنه لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير فليكن كذلك لا شريك له في العبادة أيخلق هو ويعبد غيره أيرزق هو ويطلب الرزق والإنعام من غيره يشفي هو ويعافي ويطلب الشفاء من غيره ويقول عليه الصادق والسلام في دعاء اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الله وإبراهيم الخليل إمام الموحدين يقول وإذا مرضت فهو يشفيه فتوحيد الألوهية أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالتذلل والخضوع والطاعة والعبادة والصلاة والحج والدعاء والذبح والنذر وكل طاعة وكل طاعة وكل عبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنه العبادة حق لله سبحانه وتعالى حق لله من صرف شيئا منها لغير الله أشرك بالله العظيم أشرك بالله العظيم ولا احد من المخلوقات يستحق شيئا من العبادة ايا كانت وأريد أيها الإخوة أن تتابعوا معي بدقة إبطال القرآن الكريم للشرك في الألوهية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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهنا تأملوا جيدا قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا والخطاب هنا لمن الخطاب هنا للمشرك الذي جعل لله الند والند هو الشريك قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي تعلمون ماذا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء في العباده وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله أياما تعلم أن الخالق لك والرازق المنعمة المدبر لشؤونك هو الله وحده لا تجعل له اندادا في العبادة تدعوهم وتسألهم وتستغيث بهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا أن نعرف للتوحيد حقه وأن نرعى له مكانته وأن لا نتفت إلى سوى ذلك وقد قال من قال قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل لنحذر من دعاة الضلال ومن ائمه الباطل ومن يشوشون على الناس ومن يشككونهم في أمور دينهم ونحافظ على هذا التوحيد الذي هو أساس ديننا وغاية مقصودنا وأعظم أمر خلقنا لأجله واوجدنا واعظم امر خلقنا الله جل وعلا لاجله واوجدنا لتحقيقه نحافظ عليه تمام المحافظه ونرعاه تمام الرعاية لنلقى الله عز وجل على التوحيد والسنه غير مبدلين ولا مغيرين ونسال الله عز وجل ان يحيينا مسلمين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 ونساله تبارك وتعالى من كل خير خزائنه بيده ونعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده ونعوذ به تبارك وتعالى من أن نشرك به ونحن نعلم ونعوذ به تبارك وتعالى مما لا نعلم ونساله تبارك وتعالى ان يوفقنا لكل خير وان يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين